أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لهم فيها ولا تأثيم ويطوب عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا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 112. أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون 113. قل تربصوا معكم من المتربصين